وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليم ا كثيرًا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون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 بكثرة التضرع والإنابة إلى الله عز وجل، والانطراح بين يديه، والتزام أوامره واجتناب نواهيه، وحاسب و ا أنفسكم في مدى التزامكم بدينكم، فإن من شأن المسلم الصادق في إيمانه عند نزول البلاء الرجوع إلى نفسه ومحاسبتها لعلمه. أنه ما نزل من بلاء فإنما سببه الذنوب والمعاصي والتقصير في حق الله عز وجل وأن هذا البلاء لا يرفع ولا يزول إلا بتوبة صادقة و إ ن ا ب ة تامة وإخبات لله رب العالمين أيها الأخوة في الله إن من أعظم الأسباب الشرعية لتحقيق المراد ونيل المقصود والوصول إلى النتائج وبلوغ الأهداف التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه و ت ف وتفويض الأمور إليه وحده والاستعانة به سبحانه وتعالى والإيمان الصادق بأنه سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون وأنه سبحانه لا م ع ط ي ل م ا م ن ع و ل ا م ا ن ع ل م َ ا أ ع ط ى و أ ن ه ل ا ي ُ ص ي ب أ ح د ً ا إ ل ا م ا ك ت ب ا ل ل ه ل ه و ل ن ي ُ ص ي ب أ ح د ً ا إ ل ا م ا ك ت ب َ ا ل ل ه ل ه و أ ن ج م ي ع ا ل خ ل ق ل ا ي ق د ر و ن ع ل ى ن ف ع أ ح د ٍ ل م ي ُ ر ِ د ا ل ل ه ن َ ف ع ه و ل ا ي ق د ر و ن ع ل ى ضُرِّ أ ح د ٍ ل م ي ُ ر ِ د ا ل ل ه ضُر إن حقيقة التوكل على الله عز وجل هو الأخوة في الله. إنما تظهر عند الشدائد والمحن، فبها تنكشف حقائق الأمور ويظهر صدق الموحدين المؤمنين في توكلهم على الحي القيوم سبحانه وتعالى، ويظهر ضعف ضعاف الإيمان فيها لعهم وخوفهم وتلفتهم يمنة ويسرة. لغير الله رب العالمين لقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتوكل عليه وجعل التوكل شرطا للإيمان كما قال تعالى وعلى الله فتوكلوا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم ممنين وقال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إ ي م ا ن ا وعلى ربهم يتوكلون ومن يتأمل مواقف الأنبياء مع أممهم المكذبة لهم مع أن تلك الأمم كانت أكثر جندا وأعظم عدّ يجد صدق توكل الأنبياء عليهم السلام صدقهم في توكلهم على الله رب العالمين وكيف أدى صدقهم؟ في توكلهم على الحي القيوم إلى نصر الله لهم ونزول العذاب بأعدائهم هذا نوح عليه الصلاة والسلام يدعو قومه أن يجتمعهم و و ش ر ك ا ؤ ه م كلهم لينزل و ا به ضرا ولا يمهله في ذلك بعد أن أخبرهم بتوكله على رب ه القادر على كل شيء. فقال متحديا لهم عليه الصلاة والسلام واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقام ي وتذكير بآيات الله فعل الله توكلت فأجمع و ا أمركم وشركاءكم ثم لا ي ك ن أمركم عليكم غم ثم قضوا إ ل ي ولا تنظرون وذاك هود عليه الصلاة والسلام يقف أمام قومه متحديا لهم مع شدة بعسهم وقوتهم يتحداهم بتوكله على ربه العز وجل قال إني أشهد الله وشهد ا إني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بنصيتها إن ربي على صراط مستقيم بلحك الله عز وجل عن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم ا ت ص م و ا بالتوكل عليه سبحانه في صراعهم مع أقوامهم الكافرين وكانوا مطمئنين صابرين واثقين بوعد الله عز وجل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 وذكر الله عز وجل في كتابه أيضا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم ذكر صدق توكلهم على ربهم عز وجل لما ذكر لهم قوة أعدائهم وكثرة عددهم وعتادهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ف خ ش و ه م فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعمل وكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم لقد كان صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على التوكل الحق على الله رب العالمين في جميع أمورهم إذ لا يصح إيمان عبد حتى يتوكل على ربه كما في وصيته صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما و ا ع ل م أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وينجتمع ا و ا على أن يضرك و بشيء لم يضرك و إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. لقد شهد التاريخ بأحداثه الواقعة أن المؤمنين المتوكلين على الله تعالى ح ق ا و ص د ق ا أنهم بتوكلهم الحق والصادق على الله رب العالمين منصورون على أعدائهم لا محالة وإن ابتلوا ا ب ت ل ا ء فإنما ذلك من أجل أن يمحصهم الله به ولكن العاقبة لهم حتما لا شك في ذلك البتة و ا ل ا ر ت ي ا ب و أ ن أ ع د ا ء ا ل ل ه م ن ج ن د ا ل ب ا ط ل و ح ز م ه م ن ج ن د ا ل ب ا ط ل و ح ز م ه م ه م ا ك ث ر و ا و ا ش ت د ت ق و ت ه م و ت ض ظ ا ف ر و ا و ت م ا ل و ا ع ل ى أ و ل ي ا ء ا ل ل ه ف إ ن ه م م ه ح و ز و ن و ك ا ن ق ح ع ق ي ن ا ع ا ل م ؤ م ن ي ن ن ق د ُ م ر ا ل ل ه سبحانه و ت ع ا ل ى نبيه م ح م د صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م أن ي ن ذ ر ق و م ه ع ق ا ل م ا ل م ك ذ ب ْ التي ا غ ت ر ت بقوتها وأظهرت تحديها لرسلها علي لرسلهم عليهم الصلاة والسلام والذين كانوا يستندون إلى قوة الخالق وتوكلهم عليه عز وجل كما قال تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم ص ا ع ق ة مثل صائقة عاد وثمد إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ا ل ا تعبدو إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكه فإن بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحًا صر صرًا في أيام ا ل ن ح س ا ت ل ن ذ ي ق ه م عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة يا خزا وهم لا ينصرون وفي غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم من العظة والعبرة ما فيها ففي غزوة بدر كان تدبير الله كان تدبير الله لعباده المؤمنين ضد أعدائه الكافرين كان تدبير الله لهم قبل المعركة وفي أ ث ن ا ئ ه ا وبعدها ما لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوقعون، فما كانوا يريدون لقاء العدو أ و ل ا وإنما كانوا في غزوة بدر يريدون العير، ولكن الله أراد لهم ذات الشوكة لكسرها وقطع دابر الكافرين، وكان العدد و ا ل ع د ة أكبر من طاقتهم رضوان الله عليهم، فاستغاثوا بربهم فأغاثهم. وأشرك معهم في المعركة ملائكته وطمأنهم مع ذلك بالنعاس وإنزال المطر وثبت قلوبهم وألق الرعب في قلوب أعدائهم وهكذا و ا ل أ خ و في الله كل من ت و ك ل على ربه وفوض أمره إليه وقاه الله شر كل ذ شر ونصره وسدده وأعانه وصدق الله عز وجل إ ذ يقول أليس الله بكاف عبده؟ ل ي س الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن ي ظ ل الله فماله من هاد، ومن يهدي الله فماله من مظل. إن الله عزيز ا ن ت ق ا م ومن يهدي الله فماله من مظل. أليس الله بعزيز بانتقام؟ يقول جعفر الصادق رحمه الله ورضي عن. ع ج ب ت لمن دبرت له المكائد فلم يفزع إلى قول الله عز وجل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ف إ ن ي سمعت الله عز وجل عقبها يقول فوقع الله سيئات ما مكرو وحاقب آ ل فرعون سوء العذاب ألا فنجد ا ت و ك ل ن ا على الله رب العالمين ونفوض أمرنا كله لله رب العالمين لنفوّض ِ أمرنا كله لله رب العالمين، فإنّه لا حول ولا طول ولا قوة ولا نصر لنا إلا بالله رب العالمين هو حسبنا ونعمل ا وكيل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكى الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية، ئ فاستغفروه واتوبوا إليه. إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله م ع ز م ا أطاعه واتقاه وناصر من لاذ به واعتصم به داه والحمد لله م ذ ل م ن خالف أمره وعصاه و ق ا ص م من أعرض عنه وماوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله عباد الله اتقوا الله عز وجل في جميع قوالكم وأفعالكم فإن ب ت ق و ا الله عز وجل يستجلب نصره سبحانه وتعالى وتتنزل رحمته على عباده وغوثه ومدده ألا فنجد التوبة و ت ق و ى وإنابة لله رب العالمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بالتوبة وأن يغيث قلوبنا بالتوبة والإنابة والتقوى إن رب على كل شيء قدير أيها الأخوة في الله إن مما يدل على التوكل على الله عز وجل حسن الظن بالله ظن لا يتزعزع ولا يتبدل ولا يتغير، وأنه سبحانه وتعالى ناصر المؤمنين، وهو المدافع عنهم، وهو الذي يكفيهم وحده كل شرور، وأن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن يوصلوا ضررا إلى مخلوق لم يقدره الله عز وجل عليه عجز عن ذلك، كما أن مما يدل على ضعف التوكل وعدم س و ا ل ظ ن بالله عز وجل. والشك في أن الله ناصر من نصره وإنما يظهر حسن الظن بالله وضده عند الشدائد ولهذا قال الله عز وجل عن المؤمنين في غزوة الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليمًا وقال عن المنافقين في نفس الغزوة إذ ي ق و ل المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غ ر و ر ا إنه حسن الظن عند المؤمنين وسوء الظن بالله رب العالمين عند المنافقين وذكر الله تعالى أن المؤمنين يحسنون بربهم الظن في كل حال وعلى كل حال سواء كان ذلك في حال النصر أم الهزيمة أم الاستشهاد قل ل ن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إن معكم متربص قال ابن القيم رحمه الله فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكون توكلك عليه ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن والتحقيق أن حسن الظن به سبحانه يدعو إلى التوكل عليه إذ لا يتصور التوكل على من س ا ظنك به ولا التوكل على من لا ترجوه أيها الأخوة في الله إن حقيقة التوكل المشروع الذي سلكه أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام لا تعني الطرح الأسباب المادية وعدم م ب ا ش ر ت ه ا لأن الله عز وجل الذي أمر بالتوكل عليه هو سبحانه الذي أمر عباده بمباشرة الأسباب المادية لكن في الوقت نفسه نها سبحانه عن ا ل ر ك و ن إلى الأسباب والاعتماد عليها وحدها واعتقاد حتمية نتائجها بعيدة عن مشيئة الله هذا هو الخطأ الفاحش في مجال التوكل وأما بذل الأسباب ومباشرتها والاعتناء بها. والحرص على تحصيلها وتكثيرها ما ا ع ت ق ا د أن النفع ا الضر مسبب الأسباب هو الله وحده عز وجل بيده الضر والنفع بيده النصر وحده لا شريك له لا ي ن ا ف ي ذلك كله حقيقة التوكل وعلى هذا فعلى من يفعل الأسباب المشروعة في قتال العدو وردع الظالم والباغي أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى الحصول على نتائج الأسباب مهما عظمة الأسباب وتوفرت ودقت لأن الله سبحانه وتعالى قد يحول بين السبب والنتيجة ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله احرص على ما ينفعك بالحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فالحرص وحده وبذل الأسباب لا يكفي بل لا بد مع الحرص وبذل الأسباب من الاستعانة بالله عز وجل وسؤاله العون والنصر على الأعداء ومن هنا ندرك خطورة الاعتماد على الأسلحة وحدها وأنها قادرة على تدمير أسلحة الأعداء وإصابة أهدافها دون توكل على الله واستعانة به سبحانه وتعالى إن النصر أيها الأخوة في الله ليس في وفرة السلاح ولا في كثرته ولا في ت ط و ر ه ولا في دقته وقوته ليس النصر عند الشرق ولا الغرب ولو اجتمعوا كلهم ولكن النصر ولكن النصر عند ج ب ا ر السماوات والأرض إن النصر عند الله عند الله رب العالمين ومن النصر إلا من عند الله فهل لا طلبنا النصر منه سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على أعدائنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على أعدائنا إننا أيها الأخوة في الله مطالبون جميعا بأن نتضرع إلى الله رب العالمين بأن ينصر جنودنا ويحقق فيما يرضيه وحده آمالنا وآمال الخيرين من أهل اليمن من دحر ا ل ب غ ا ت وكسر شوكة الظالمين وأن يجعل في عواقب ما يحدث عزة للمسلمين ونصرا لأهل السنة في اليمن.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 اللهم صل وسل مبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد ورض الله مع أصحابه أجمعين وخص منهم الخلفاء الراشدين الأئمة, الب... الأئمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ورض الله مع أمهات المؤمنين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعن نامعهم بعافوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وادل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه هل الطاعة و ي ذ ل فيه هل المعصية و ي ؤ م ر فيه بالمعروف و ي ن ا ف ي ه عن المنكر إنك على كل شيء قدير اللهم وأظهر ا ل ه د ا و دين الحق الذي بعث به نبيك محمدًا على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم منصر من نصر الدين وخذ من خذل الدين ووال من و ا ل المؤمنين وعاد من عاد المؤمنين اللهم منصر جنودنا بنصرك وعيدهم بتعييدك اللهم منصر بنصرك وعيدهم بتعييدك اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم اجعل العاقبة لهم على من ع منا واهم من الظالمين والمعتدين والباقين اللهم ا ر ن ا في الحوثيين الظالمين ومن شايعهم عجائب قدرتك اللهم مأرنا فيه م عجائب قدرتك اللهم فرق جمعهم وشدت شملهم اللهم فرق جمعهم وشدت شملهم وقلي ف الروب في قلوبهم اللهم دمر أسلحتهم اللهم دمر أسلحتهم اللهم عجل بالنصر لعبادك المسلمين ا ل م ؤ م ن ي ن اللهم منشر الأمن والأمان على بلاد اليمن اللهم منشر الأمن والأمان على بلاد اليمن واجعل ولايتهم في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك ويعمل بشرعك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إنك على كل شيء قدير اللهم ولي على المسلمين في كل مكان خيارهم و ا ف شر ش ر ا ر ه م اللهم ولي على المسلمين في كل مكان خيارهم و ف ي شر ش ر ا ر ه م اللهم أ ن ز ل ن ص ر ك على إخوانا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم أ ن ز النصرك على إخوانا في فلسطين وفي العراق وفي الشام إنك على كل شيء قدير اللهم ييد بتايدك ونصر بنصرك وأيد بمددك إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا و ل آ ب ا ئ ن ا وأمهاتنا ولإخواننا وأخواتنا ولالمسلمين والمسلمات الأحياء منهم و ا ل أ م و ا ت برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا ت غ ف ر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آ ت ن ا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ع ب ا د الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى و ي ن َ ا ع ن ا ل ف ح ش ا ء و ا ل م ن ك ر و ا ل ب غ ي ي ع ظ ك م ل ع ل ك م ت ذ ك ر و ن ف ا ذ ك ر و ر ا ل ل ه ا ل ع ظ ي م ا ل ج ل ي ل ا ل ك ر ي م ي ذ ك ر ك م و ا ش ك ر و ه ع ل ى ن ع ا م ي ز د ك م و ل ذ ك ر ا ل ل ه ُ ي ك ب ر و ا ل ل ه ي ع ل م م ا ت ص ن ع و ن